وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بِنِكَاحٍ إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ وَمَن كَانَ يُكَافِئُ فِيهِنَّ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لا يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله مجرآ واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعذكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم نساء ففدلن اجلهن فلا تعذبن ان ان تحلم ازواجهن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 وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وعلى المولود له رزقونه وكسوتهن من المعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا ضره ولد ووالدة بولدها ولا مولود له بولد وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا في صال عن ترض منهما وتشاورا فلا جناح علي